هدي ويا سماء امطري ويا جنود الله هبوا ويا حملة الراية قوموا وبالجنة ابشروا فلا والله فلا والله لا نضع سيد حتى يحكم الله بينا. هذي مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح شمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح وسوف تسمع رمكي هذا العوان زين المسد في زمن مل النقيق فمتياضف دع الشغبي هذا فقد جهنم للأسلام والخطم إنه مرشيد للعلا الطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز تغفى راية الوطن وما تبع النوان ولا نواه ولا نواه ولا ركب المافات والسرافات تغير على درب كل درب وتشهد لي خارجي نقمة نحن في الحم يسود اللسان رضى بالسلام بل الى الجنات نمضي نبذل الروح على سيد نفسي من العلياء والتربيد في الأجداد والحسبي الله صبغداد أمع روعة و هدى سيبوار بيز لا لا لا أخذوه الله يا الله كن يا الله يا السماء وكفرت قدادا ثم طهول وصية وغدت دماؤك من يراعي مدادا وغضيت فيك فل الشهادة شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعادا سيغلتك من دمك طهول وصية وغدت دماؤك من يراعي مدادا سيغلتك